فَمَن يَتَقَوَّى وَيَصْبِرْ فَإِنَّ ذَلِكَ فَأُولَاءِ الْعَادُونَ وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ وَلَائِكَهُمُ الْوَارِثُونَ الَّذِينَ يَرِثُونَ الْفِرْدَوْسَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ, من ثُمَّ ما جعلناهه نطفه في قرار مكين ثم خلقنا النطفه علقه فخلقنا العلقه مضغه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 قَدَر فَأَسكَن النَّهُ فِي الأرْب وَإِنَّ علىلَ ذَهابِ بِه لَ قَاديُون فَأَن شَأنَّ لَكُم بِهِ جََّاتٍ مِن النَّخِيلِون وَأَعْنَاابِلَّكُمْ فِيهَا فَوكِهُ كَثَِك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 وَلَ قَدَ أَْسَلناَّانُ حَنْ إلَ قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْْ مِععَْبُدُ اللهَّه مَا لَكُمْ مِن إلَهِ غَيُْ أَفَلَا تَتَّقُ فَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِمْ مَا هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُرِيدُ أَنْ يريد أَتَفضَفضل لَ عَلَكُمْ وَلَ ش اللهَّهُ لَأَن زَلَمَ لائكَةَمَّ سَمِرْم بِهذاَ فِي أَبَن الأوَّل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 فَإِذَا اسْتَوَيْتَ أَنْتَ وَمَن مَّعَكَ عَلَى الْفُلْكِ فَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي نَجَّانَا مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وَقُلِ الرَّبُّ أَنزَلَ نِعْمًا مُّبَارَكًا وَأَنتَ فِي ذَلِكَ ل آيَاتِ وَإِن كُن لَمُبَتَلين ثمَُّ أَن شَأنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرين فَأَرْسَلناَّ فِيهِم رَسُولم مِنهُم أَنِعبُدُ اللهَّهَ مَا لَكُم من إلَه ريُ افلا تتقون وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الاخره واترفناهم واترفناهم في الحياه الدنيا ما هذا الا لكم ياكل من ما تاكلون ياكل مما تاكلون منه ويشرب مما تشربون ولا ان اطعت بشرا مثلكم انكم اذا لخاسرون أي يعيدكُم أنكُم إذَا مِتُم وَكُمْ تُ تُرَابَ وَعظَامًا أنَّكُم مُخْرَجُ هيَيهَا تَ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 قال عما قليل لا يصبحن نادمين فاخذتهم الصيحه بالحق فجعلناهم غفاء فبعدا للقوم الظالمين ثم انشانا من بعدهم قرونا اخرين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 فَاتَّبَعَنَا بَعْضُهُمْ بَعْضًا وَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثَ فَبُعْدًا لِّقَوْمٍ لَّا يُؤْمِنُونَ ثُمَّ أَرْسَلْنَا مُوسَى وَأَخَاهُ هَارُونَ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مبين. إِلَ فِيرعونَ وَمَلَائِهِ فَسْتَكْ بَرُوا وَكَانوا قَوْمًا عَم فَقَاوا أَنُؤمِنُ لِبَشَرَيْينِ مِفْلِنَا وَقَوْمُهُ مَالَنَا عَابِدُ فَكَذَّبُهُ مَا فَكَانُوا مِنَ الْمُهْلَكين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 Yəyəl rəsul, qlوا minə attaybət və aqmalı qalışa, ənə bəmə təməl olun əliyim. وَإِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُم əmmətəm əlavə qədəm əlavə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 Nusarع ləhum fiil khayirat Bəl la yashaurun İnnə alləzən hum Min khashyət rəbbihim Mushfqon Walləzən hum Bəyət rəbbihim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 حَتَّى إِذَا أَخَذْنَا مُطْرَفِيهِمْ بِالْعَذَابِ إِذَا هُمْ يَجَأَرُونَ لَا تَجْأَرُ الْيَوْمَ إِنَّكُمْ مِنَّا لَا تُنْصَرُونَ كانتَت آيات تُطلَ عَكُ فَك تُم على أَعقابكُْ تَكِسون مستَْك برين به سَمًِا تجون أَفَلَمْ يَدََّّرُ الْقَوْلَ أَم جَ أَهُم مَا لَمْ يأتِ أَبَ أَهُمُ الْ الأوَّلين أَمْ لَم يعَْرفُ رَسُولهُ فَهُم لَهُ مُم كِرُون أَمْ يَقُولونَ بِهِجَّ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 ِض أَمْ تَسْأَلهُم خَرجَ فَخَراجُ رَبِّكَ خَم وَهُو خَير الرازِق وَإَِّ كَلتَدُوم إ صِراطٍِ مُْتَطين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 وهو الذي انشأ لكم السمع والابصار والافئده قليلا ما تشكرون وهو الذي ذراكم في الارض واليه تحشرون وهو الذي يحيي ويميت وله 15. A� чисləriyyiniz, təmpəsi ləvrər hə seribəm, 17. İ Laborator ilə tilləyəz wirəksi qəridəm, 17. Qa لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل إن هذا إلا أساطير الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون قل افلا تذكرون قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل افلا تتقون قل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 عَالِم الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ ۖ قُلِ الرَّبُّ أَمَّا مَا يُوعَدُونَ رَبِّ فَلَا تَجْعَلْنِي فِي الْقَوْمِ وَإِنَّ عَلَاهُم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 يرزقون الى يوم يبعثون فاذا نفخ في الصور فلا انسب بينهم يوم اذن ولا يتساءلون فمن ثقلت موازينه فاولئك هم المفلحون وَمنَنْ خَفَّتْ مَوازينهُ فَأُولائِكََّلينَ خَصِوا خَصِرُون أَافُسَهُم فِي جَهَن نَ خَالِدُ تَلفَحُ جُوهَهُم النا رُوَهُم فِيهَا كَالِحُ Alam takun ayati tutla alaykum fakuntum biha tukathibun Qalu rabbana ghalabat alayna shiqwatuna wa kunna qauman dallin رجنا منها فان عدنا فاننا ظالمون طاله ساء فيها ولا تكلمون انه كان فريق من عبادي يقولون ربنا امننا فاغفر لنا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 وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين أيها الإخوة الكرام نذكركم بأن حقوق الطبع والتوزيع محفوظة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته